الله وحنا الوحي. يصبر إخوانكم في مكة. نجدع بالحني لهذه السنة. أن يقدم لكم هذا الدين. قال: أفضل اختيار لله لك وحفظ من اختيار ربما يسنج ويسع ويسع ما وشأ ويفرح بمرصد يأتي لي وهو يكفر. إذا قربك من طاعه الله فهو نعمة، إذا أبعدك عن طاعه الله فهو نكمة. كلا إِنَّ الْإِنسَانَ إيه؟ لَا يَطْغَوْا أَلَّا أه... إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَوْا أَرْوَاءَ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ وكل وشرة وتمتع بالنساء ده ما بعدين الى هرسل جتمونا كما تفقاكم اول من كما نزل يقفق امك. عريان? هتفقى من الدنيا? عريان ايضا. ما على في المعاصف مجرد ان طبعي بابا سويا في النيل ولن سيد سواك انت اعلم بحالك أنا ان عصيتك شهر ومهارة سرا انت تعلم بالنوم لا يعلم الله دهر بالخلوط عليه وسلم يفرح الله, الله. يفرح بعودة المسلم أنا مخصئ المسيح اللي ما المعصيه تجرَب وصل بي. بي. ما خلها خلها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والان نترككم معنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وخاف منها زوجها وبحثا من ما من جاء منها كثير من ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله جاء عليكم رفيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قوله سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان عصر العزيز حفال الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محفزتها وكل محفزه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله الفتنه اما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز معلما ومذكرا بصوره من قصارى السور الا وهي صوره العلم. وهي اول ما نزل على النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول ابو رحمه الله خمس ايات الاول وانها هي اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فئه في الصوره نزلت الى البيجا ثم اخذ الصورة الى اولها لان تاديب السور كان بامر من النبي عليه الصلاه والسلام كما في قوله تعالى اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله كاخ ما لزل لكنها ضمت الى ما سبقها بالنزول بزمن في زمن طويل يقول الله تعالى في هذه السورة المباركه اقرا باسم ربك الذي خلق اي اقرا واقتنع القراءه باسم ربك الذي خلق خلق الانسان العرب والعرق هي قطعه الدم الجامده التي تتصل بالشيء اذا مر به فأنت اول خلق الانسان من نطفه ثم بعد النطفه علقة قطعه دم جامده ثم بعد العلقه مضغه قطعه لحم قبل التي تمضغ ثم بعد ذلك عظام طب من اين اتت العظام اشغلت جن ولحم من اين هذا العظام ومن عظم كده لا بعظم الراس عظم الظهر وعظم, وعظم اليدين وعظم الرجل فمن اين هذا العظم ثم قطع العظام لحما ثم أنشاه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم وربك كريم والكريم هو الذي يعطي إلى مقاضي ولا ينتظر مقابل. الذي علم بالقلم هذا النوع الثاني من أنواع البيان الرحمن قال الإنسان علمه البيان فهناك بيان لغضي وهذا النوع الثاني من البيان وهو البيان بالكتاب فإذا كان بعض الثورين يبتنع على البيان وأنه علمه في القلب. فلماذا لم يعط هذه النعمه للنبي عليه الصلاه والسلام؟ النعمة التعليم بالقران والكتاب هي نعمه ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان امي لا يقرا ولا يكتب هذا لكمال في باتيان القران كما قال الله تعالى وما مجتده من قبله من كتاب ولا تقتره بِيَمِينَكِ اذا نبتابا الممكنون اين شك الشك لما تذكر وتكتب النبي عليه الصلاه والسلام لقال انك انت جلست تؤلف هذا القران الراسي لكن انت نبي امي لا تقرا ولا تكتب فمن اين اتيت بهذا القران المعجز اذن هو من عند الله سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم هذه الخمسه اياد اول ما نزل على النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أمره استغنى أي أن الإنسان لما استغنى طغى أنت لما يستغنى على الناس يبدأ بالطغيان. وإذا أنعمنا على الإنسان على الله والناس بجبره بل خلاص صعب خذهم للناس ويتعال عليهم. في الغالب وإلا هناك إنسان لما الله عز وجل يزيده من فضله يزلك يزهي عز وجل تواب لكن قل إن الإنسان لا يدرى أن رأى استغنى أي أن الإنسان لما يستغنى يدرى كما قال الله تعالى وإذا أنعمل على الإنسان أعرضه أن أم جانبه وكما قال الله تعالى ويوبصر الله بصر عباده لبعه في الأرض ولكن نزل بكضر من شك فالعبد لما يستغنى بماله أو منصره يبدأ يتعالى على الناس ويصعد خطه للناس يعني أبدأ في نفسي لو انت جاري من في البلد ودم شعرك في سياره بالقلب على الكفوت، الطريق ماشي للتالي من, من الناس لكن لو راكب في الكابينه انت في شويه، طب لو جاي في عربيه ملاكي يعني في فرد نفسك شويه، سلام عليكم والكل يتعدي عليك، شيرات في هذا هذه الوجاهه، لكن لو انت جاي شعب على انت بتضره من الناس انك ما بتحبش الناس تشوف في هذه المكان، فكل لما الله عز وجل يعطي في الغالب نفسه وتتحرك بلكي يا ابنا و على الناس يعني كنت زميلك في الدراسه تجلس معك الوجع اللي قبلك يعني اذا تكرر عليك وركب العربيه وتمرنا كده من قبل خلاص إذا قال لك يعني تنظمره كده بتاع العربيه الثلاث كده يبقى ليه تواضع منه ما نقول لك شو معدي علينا ده مش حاجه لكن يقول لك يا ربنا يا عم معدش حدش خلاص بدأ يتبرع حتى لمحد يسأله في اداره التمرين يقول لك من المنصوره مرقوش يقول مستن بالله وين اكبر هرطوش خلاص ما عاد يقدر يكتف بنفسه البرهطوش اللي فاضع يعني اقول لك اقول لك عليك فلاح لا انت من اللي لك بالمصري لأن ان بدأ تتغير بمشيئه النعم لكن تظن بعمل الفض والصراحه كسليمان عليه السلام لما وجد عرش ملك تبع ان في غرفه عين امانه ماذا فعل تعالى قال هذا من فضل ربي ليجلوه اشكر ومن يشكر فإنه يشكر لنفسه ومن كبره ربه ون يمكنه فالعبد صارح لما الله يعطيه النعم إخمان أرجال يزدى الضوافع إلى الله عز وجل. أما الإنسان نفسه مريضة يبدأ يتعالى لذلك قد يمنع الله عز وجل الدنيا عنك رحمة بك قد يمنع عنك الدنيا رحمة رحمة بك يعني قد تصاب بمرض رحمة بك قد تبصد ولدك رحمه بك قد تكون فقيرة رحمه بك رحمة بك قال عليه الصلاة والسلام إن الله يمنع الدنيا عن أحدكم رحمه بك كما يمنع أحدكم الماء عن عليه رحمه بك يعني طالب لو جل لك إنك عمل عملية جراحية ومشربش مية إلا بعد يعني 12 ساعة عايز عهده وأنت ما تردشت تعطيه الماء ليه? انت تكرهه الان ولا رحمة به تمنعه الماء? رحمة به وشفقة عين تمنعه الماء. ما محتاج قولك عايز اشرب. لكن تمنعه الماء. ليه? رحمة به. فانت نفسك تبغي. والله يمنع عنك الماء رحمة بك. انت ريك ونفسك تشفى الله عز وجل ينزل بك البلاء رحمة بك ورفع عز وجل يعني ما تدري مساء البيتان. كويس وبيصلي ومستقيم على الطاع ساعه ما يبدا في منصب خلاص ما معدي بقى يصلي على الوضع واجتماع ما يسمحش له انه يجي يصلي مع ايه مع الناس كده ويحافظ الصف وروح معاهم كده في جماعات ما عادش ينفع كده بقى تنزل لك قعده اجتماع ولا اجتماع مشاكل كذا ومسج معين فخلاص اتمنى اعرف ازاي دي نعمه ولا مش نعمة المال او الجاه او الدنيا لما تطفي اذده اذا كان الامر هذا الامر من الدنيا إذا جاءك وقربك بطاعة الله فهو نعمة. وإذا الامر اللي جاءك من الدنيا حيبعدك عن طاعة الله فأعرف ان هذا ايه? نسمة. في منصر. إذا كان هذا منصر سيقربك من طاعة الله فهو نعمة. إذا كان حيبعدك عن طاعة الله فهو نعمة. يعني فرعون لو كان مشلول كان حسنه. قارون لو كان شحاد كان احسن كان افضل له كان يتمنى فرعون الان يتمنى كان يبقى قاعد مريض انه لما تولى على في المناصب قال انا ربكم الاعلى قارون اوتشوها على علم, علم. زكائي شرط هذا المال ربما المال أو المرء بيعرف تضره، يعني رأي من المرأة النساء التي ليست شاكرة لنعم الله بل تغفر العشير، وهذه تجعل هناك مرارة في الحلف لما أنت تجِر وتتعب وتلاقي مع غير شاكرة، يقول لك عليه حسن، لا تشكر نعم الله عزوجل، وفضلت وزوجيها، الزين عليه وأنتم تعرفون زن النساء. وساكر وانت شوف اخواتك شوف الناس احنا اقل الناس انت هتفضل قاعد مش الدنيا بقبل لو احنا 20 كنت هتعيش ب 6000 ربنا احنا نعم ظلت ورا ولا لما سافر الله واسع من عين الدنيا واعطاني من عين الدنيا اول حد يفكر فيها انه يتزوج ويعدي معك بيجيك تزوج واذاك ربنا يجعلك على الحديده لما تكون على الحديده وانت مش رايق يعني ما تعرفش احسن لي ولا الغنى اللي احسن بحال ما يختمي هيقول دي أفضل ذكي ولا لا ولا تركه ما تعرفش ان ده هيضرك ولا انسان كده في متواضع لما بعامله خلاص عدت له وجه ف طب ارضى باختيار الله لك هو افضل من اختيارك لنفسك ارضى باختيار الله لك فهو افضل من اختيارك لنفسك ربما الإنسان يجري ويسعى ويفعمر شاوة ويفرح بمرض يأتي لين وهو يقرب ويقترب من هلاكه ويسعى لهلاك نفسه كدفتي في هذه المكان ويسعى لهلاك نفسه ما سند الطريق بينه ولا مرض ضيحي وتكفي ولا مرضه أيوتكفي إذا قربك من طاعة الله فهو نعمة إذا أبعدك عن طاعة الله فهو ضمة كلا إن الانسان ايه لا يطغى الرؤى استغنى اي لم استغنى عن الناس طغى ولا في ايه ايه يعني عايز ايه يعني ادخل واحد عليه يعني خلاص بقى ده مجرد دفع السماعه هيجلب الدنيا على من فيه هو في دماغه كده خلاص كلا ان الانسان يبغى ارى استغنى ان الى ربك الرجعه يعني مرجعك ومغابك وارناقك فكل من اللي بتعطاه ده هيزول عنك وتزيل عنك اعلى في اعلى وبعدين اجمع من المال طب وبعدين كل وشك مصنع بالنساء طب وبعدين النهايه راجع الى ربك جئتمونا قران كما خلقناكم اول مره كما نزلت من بطن امك عريان هتطلع من الدنيا عريان ايضا حباه العراب طيب يما اله وصل لانك كنت ليه ليه ستين سنه جرب مشاكل كعب مخاصم اهلك معاد امك بس اخواتك وابي جيرانك ومشاكل وشكاوي وتعب وصهر والآخر وانت ماشي اللي خدته من الكل الملكه تعب نفسك تلاعب دي ليه ما انت حتطلع على اختك تركتم ما خولناكم وراء جمهوركم كله على ظهرك البيت سيب وانت طلع على ظهرك والبيت زي ما هو طلع على ظهرك والارض زي ما هي على ظهرك الشارع اللي كنت بتنحع عليها على خمسة صبت زين هو ايه اللي خد معاك? فالمالي اللي جمعته من حرام. ان الى ربك رجع. ثم تعمل ليوم ترجع فيه الى رفضك. يوم يوما فيه الى الله. وسأل نفسك الآن ماذا سأقول لربي قديم لما تغليقين وقفوهم إنهم إنهم الأولوك هتسأل ولا بد هتسأل هتسأل عن عمرك فيما أثنيت ضيعتك ايه شوف عمرك مئة عدة سكتين سنة ضعفين شبابك فيما أبليتك ضيعت شبابك في ايه؟ تخيط ضيعت في ايه؟ شبابك بيمر ومر ايه اللي عملته بشبابك؟ يدينه ايه اللي عملته بدينا؟ معاذج نجابة رضي الله عنه امام العلماء يوم القيامة يعني عماشه يعني كل واحد محشور معه شبيه العلماء و... بتوع الفرج مع بعض كل واحد مع ما... مع شريف، فالعلماء عالم سابق العلماء باختار وجهه حجر من هذا معاذ بن جبل كامل العلماء يوم القيامه باختار وجهه بن معاذ بن جبل اسلم عنده 18 سنة هو اعلم الامه بالحلال والحرام يقول له عليه الصلاه والسلام يَا مُعَادِ إِنْ أُحِبُّكَ يَا مُعَادِ خذ القرآن عن أربع منهم معاذ الجبل معاذ ماذا عنده كم سنة؟ ثمانية وعشرين سنة يعني قد الإسلام عشر سنوات قطر ماذا الإسلام بس كام عشر سنوات قطر يأتي يوم العلماء وأعلم بالحلال والحرام وسقول انا بحبك يا معاذ زيد ابن ثابت عنه. رسول جاء المدينة وكان عمره 11 سنة غزوة برس كان عمره 13 سنة وعايز يخرج الانتهاد 13 سنة مش عايز يروح يصلي في المسجد ده يخرج في زمانه بيلعبوا بينه? فاتصل شرطه عمره 13 سنه يرده ما يتحمل احد 14 سنة حضر غزوه الخندق وعمره 15 سنه تعلم السريانية 15 يوم كلمه ابو بكر بجمع القران وعنده 23 وعشرين سنه نحن شاب لايتهم تتبع لنا القران تجمع أعلى الامه بالفرارق زيد بن ورسول ماته عنده واحد وعشرين سنه عمير بن الوطاس 14 سنه و يخرج للجهاد يرضى له النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد أكوفة كنت أربط لو حمالك السيف واش عارف يربط السيف ولوض النفسه في الحرب عنده البعضان جب خادر من قتل أبو جهل معاذ ابن عقراء ومعاذ ابن عمري بن الجوه ومعاذ ابن عقراء ومعوذ ابن عمر بن الجوه انظر لي رافع ابن خديد. ويقرب لجنده خمستاشر سنة ويخرج للجهاء مش الصلاة لا يخرجوا للجهاء يقاتل عزيزيز الحجر دين هل يسأل عن شبابك فيما أب وسبب بزد ساعتاشر سنة ومش بيصلي جماعة لقاء الجيش في المعركة طايديك في غضب صعابه عقب بن نافع خمسة وعشرين سنة واقف على محيط الأصل في خوضه بالفرص ولا أعلم أن راحه لما أرث لهضت الماء في فرص حتى ولس فيه لا إله إلا الله عبد الله بن عمر بن العاص والجواجلي أبي في الصباحية مسألوه زشته كيف عب ولا نعفي قال نعم العبد الصالح طولي الذي صلى وصفع السبح للأصل صائم. الصبرهيه الطايله طول اللي بتصلي هيضيع عمره معاه تقعد بقى اسبوع وشهر العسل وعمر يضيع وشبابي بيعمراه يا عم ده حالك ده في يوضع يا حبيبتي صدقه لكن هو ضامن ان دي تضيع لي وقته تضيع عمرك النووي اللي فتحت قصته دي عنده 38 سنه وهو متولد قالوا تزوج قلنا محمد طارق كنت تزوجت هل جيت انك تزوجك ني شنو يتجوز مثل ولا لا انظر شبابك فينا ما اجلي مالك من اين اكتسبته وفي من فضله تصير نفسك يوم القيامه تفتح كتابك ألف جنيه كله بخص اقل واحد يشرب سجاير بشرب له بجه الشرب مية بالسنة بألف ومئتين خلوهم ألف أربعين سنة بشرب سجائر يوم الخميس أربعين ألف جنيه في المنفقات في المصروفات كل بكرة أربعين ألف كل بكرة في كتابك هذا الطفل دي مش عبتدي عليك ولا ما من أين تسبته جبت من وفي ما الفضة مش حدثون قام مجال لما تسأل يتبس يجيب تهمين وأن فقدم ايه ان الى ربك ايه الرجع وستفر ربكم انه كان وصار الحمد لله وحدا وصلاة والسلام على من ذا نبيا بعده بعد ان الى ربك الرجع ارايت الذي ينهى شفت اغبى من هذا العبد شفت اجهل من هذا الانسان الذي ينهى عبد اذا صلى ابو جهل يقول لما راى النبي عليه الصلاه والسلام يعفر وجهه يعني يسجد عند الكعبه قلت له محمد يعفر وجهه كذا اذا لا أظن عنقه بقدر فلما جاء النبي صلى عند الكعبه جاء ابو جهل ليضع رجله على عنق النبي عليه الصلاة والسلام لست واذا بي يرجع البحرين ما لك ابو جهل قال رأيت حولا وخضقا واشيحا قال عليه الصلاه والسلام لو اقترب مني لاختطفت الملائكه عضوا عضوا اذا كانت الايه مذكيه بيجه لانه ما يقول ليست الايه بخصوص النزول ولكن بعموم ايه بعموم لفظ فكل من يفعل فعل ابو جهل فهو داخل بهذه الاية. الايه يعني ذراح يصال أزل على احنا فاضلنا الصلاح ليه؟ أرأيت الذي يدها عبدت اذا صلى تبقى لك أبوك أبوك أبوك أبوك الشيخ بقى, بقى. عايز الشيخ عم الشيخ ماشي احنا مع العبد دي عم الشيخ برضه؟ والشغل ده مش صالح عباد أحسن من الصركبه هو وعباده فعلا اذا شغل عن الصلاه وعباده نسب الشيطان ارايت الذي يده عبدا اذا صلى ارايت ان كان هذا الذي يصلى على الهدى ومع ذلك يعم بالتقوى ارايت الى هذا الذي ينهى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يراه مش عارف كنت بحش على الصلاة كده إلا الله يراك ويسمع كلامك ونجواك ألم يعلم بأن الله يراك كلا لإلا جلته لنتعب بالناصية السم بالناصية كلا والجد من الناصي. يعرف المجرمون يومئذ في البلسنان فيخذ بالنواصي والأقدام على جهنم وهي مقدمة رأس وقيل السفع واللطب بشدة على الوجه يقول لك سفع جلم فالسفع إيه بشدة أو يؤخذ من ناصيحه وقدره وعلى جهدنا وليس أحد على الله بعزين ولد إبراهيم يؤخذ بقائمه وإلى جهدنا ويد إبراهيم عليه السلام لن ليس أحد على الله ان الكفر أكبر وعشرت ناقشه كاذبة خاطئه اي صاحب هذا هذه الناصيه كاذب خاطئ فليدع ناديه لان ابو جهل يقول انا عندي عيله يعني لو ناديت عليهم ترصش البار ما ينزلش فليدع ناديه ناد على انس فندعوا ايه الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب اسجد واقترب هل عايدة على سجود يعني السجود أكرم ما يكون لعب إلى رب هو أو اسجد لله وقضي بالصلاة لها من أعظم العبادات واقترب إلى طهب الطعام يفهم منها أن أولوها تبق ومنع هذا الذي ينهق عن الصلاة منترض منه نزول البلاء ملجأنا الى الله اسجد واكثر عند حلول البلاء والبطار والفتن اسجد واكثر تنزل بك مصيب ينزل بك هم ينزل بك كرب اسجد واكثر لكن تعرف ينزل بك هم او كرب يقول لك يا عم روق بس تعالى بس خش جاره كده وروك كده اللي هيروقك للجاره هي اللي عطره ده هترفع عنك الهم الكرم. كان عليه الصلاة والسلام اذا حدبه امر قضي الى الصلاة. يأتي ابن عباس خبر وفاك. انا اخو قاتل ابن عباس قد مات? على الثابة. قصد القبلة كبلة لماذا فعلت هذا مع فاس? قال, قال الله تعالى واستعينه بالصبر والصلاة. سأحمس المصيبة انجع الى رفع. من الذي يرفع الكرب؟ من يكشف الهم? من يجيب المصدق انه الله فانجى الى عند فعند حدوث الفتن عند حدوث البلاد ما الينا ملجأ ولا ملجى الا الى الله. يا رب ارفع الهم والغم عنا وعلى المسلمين. ارفع مستك ومطبك عنا يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اسجد واقترب هذا الذي فعله ابن عليه السلام. لما الملك الجبار اخذ صار زوجته وكانت من اجمل النساء ماذا فعل ابراهيم قام يوسف زوجته جبار اخذها هو حتى لو واحد من مش, من مش الملك هايشتكي الملك ده الملك اللي اخذها كم نلجا الى من؟ مين اللي عجب المضطر ومين اللي حيمشي انه الله فدائما قل ملجاك الى الله نصبك الآخر ينزل بك البلاء أحد يهديك تخاف الإنسان انجئ إلى ربك الله يقول لا كلا لا تضيع إن هاك عن الصلاة إن هاك عن الاسترضاع من الله الطاعات لا تطعه واسجد واستر فما كان إبراهيم إلا أن كان وإذا هذا الملك الجبار يقترب من صاح فقول سرى الله مني آمنت تستغس لي أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرتي إلا على زوج رضع لك إذا هذا الكافر مغضى وك على الأرض قال ادعو الله لي ولن أخترت منك دعت قال أراض عني منها دعت عليه وقع على الأرض قال إنكم أتلتوني بشيطان ولم تأتوني بإنسان وأخذها هاجر فكان هذا البناب لما لجل إبراهيم إلى ربه واستغافت صار بربها كان فيه الفرج والخير إن حيثها هاجر التي سيتزوج إسماعيل لكي يخرج منها خاتم من عليه الصلاه والسلام. ذهبت يا إبراهيم. كيف تجيكم يا صار؟ يعني كيف حالك؟ قالت يا إبراهيم وفقت إبراهيم ويصلي يتجع إلى ربه كي يدفع الملاء عبده وزده ويمشي في الهم وهذا المرء وهذا الملاء. قالت يا إبراهيم إن الله قد رد كيد الكافر في نحده. والله من أراض الإسلام أهله بكيب يجعل تدفير وتدفير واجعل كيبه في نحره واشعره بنفسه الله هو الذي يربي لكيبه والله هو الذي يتفع الأشرار وكيب الكجار الله هو الذي يتفع والذي يرفع البناء الله ليس لها لون إنيه الله كجب الله هو الذي سيكشف الهم عنه الله هو الذي في أخرج يرفعني لما نجري إليه لما العباد يرجعون إليه دعونا يمتاج إلى الزعاة ومفعل ضاعات اصدد واكترد! قرد لربك! انت بعيد عن الله واللي بعيد عشته عديد بضانة! ثم انت بعيد عن الله عشتك عديد بضانة! مش هتشوفت علي أبدا! لكن تؤمن بالله ودعم الصالح! هنحييك حياتاً صديدة! اتقنا البركات اللي تحتي من, تحت من بين ايدينا ومن تحت ارجلنا حب الله ان يجمع علينا من البركات ومن الخيرات ان على طاعته وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الفرق لو ان اهل قرى من, من ورثوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لكن ما ينزل القلب ما ينفي البلاء الا بذنب وما يرفع إلى إكافة توبة فالنجاح توبة إلى الله يتنعي. توبة <تصفيق> إلى الله على ما نفعله للدنوب ومعاصر لكن ما تفعل من المعاصي والذنوب مجرد أن تأتي إلى ربك قل يا, يا رب يا عبادك سويا كثير وليس لي سيد سواك بأت أعلم بحال ما الجنوب أنا عصيصة بشهارة ورهارة سرًا ويالانة أنت تعلم بالجنوب التي يعلمها للأم يا ربي اختر المتبع عليهم وسالح يفرح الله يفرح بعودة المسلم أنا مخصئ المسلم اللي ما من معصية إلا وصفتها مجرد أن أقف أقول يا رب أغفر لي واتوب علي سامح اعفو عنك أنت مش يستمع اللي توب أنا بتبليك يا رب توب علي وسامح مش اللي توب قبل النمام بيتوعليه رح ورسوله قال إن التوبة تهدي ما كلها تهدي كل اللي ما بل من كرتك أن الذي يتوب حجده السجيات وحنا أنا لك يا رب توب علي وسامح اول اسباب العلاج انك تعترف بالمرض لازم تعترف انك مقصر لكلتا النخبه المسيئه انك تعتاد حدود الله وتجاوز حدود الله مقصر في الطاعه ما تقولش احنا بنعمل ايه يا مشيخ وحتى لو انت بتعمل ابائل ولا معاصي بس مقصر في الطاعه مقصر في عباده ربّي لا تسارع في الاستجابه اليه عد إلى ربك فإذا تلا إنك لا تدري متى سأتيك اللود. ده أحد الشباب يخبرني يقول إنه حماته جاي تخبز ساعة وعشرين. نبي يقول بخبزه فالعصر قد. فقعدت جيت يا حكم الصلاة. ترى كم هذا فضل صليت البس وحان خلص وصل ساوي. ترى يا بنت حظا من عمره. لا أدري عند المصري. قلت كم هذا صليت بس ساويت ساعة حان صلي ساوي. كانت أحد الشباب يضمن عمره. فعلا قامت لكم وتلطا وصلى ثماتت وهي سيجتهد سألت اكتب إلى ربك انك تبني متى سيهاجمك الجوع ترجع الى ربك الان قلنا توب الى الله اذا تبنى الى الله هتجد الله غفورا رحيما اللهم اتقب علينا ورضنا الى رد الجميل اللهم اتبع علينا ورضنا الى رد الجميل اللهم كن علينا وارضنا اليك رضى الجميع اللهم اطلع مغتفر وغفر عنا لا تؤاخذنا يا ربي بما فعل الشقاء هذا منا ولا تصلط يا ربي علينا ذنوبنا فلا يقضك فينا ولا يرحمنا اللهم لنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اميننا في اوطاننا اللهم ول علينا خيارك ولا تولي علينا شرارك اللهم احقق فينا شرعك وسنة نبيك اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم ارفع بلادنا وبلاد المسلمين الغلا وبلا والملا والزلازل والمحن والفتن يا العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسالك انت رب العالمين ترد الجميع اللهم ارفع عنك سامحنا واعف عنا فانك حليم كريم تحب العفو فاعف عنك اللهم اعفنا واعف عنك اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم انك حليم كريم تحب العفو اعف عنا اللهم ربنا عصيناك جهارا ونهارا سر الىك لكن لا يغفر ذنوبنا تغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اغفر عيوبنا وارحمنا واشف مرضانا واصلح احيائنا واهل يا رب اعبائنا يا رب لا تخي فيك رجائنا. ولا ولا من ولا فجوك ولا نذرو اللهم إنا <تصفيق> نسألك رزقك والجنة اللهم إنا نسألك رزقك والجنة اللهم إنا نسألك رزقك والجنة بك من صخرة والنار ونعود بك من صخرة والنار ونعود بك من صخرة والنار اللهم لا تجعل النار مصيرنا اللهم لا تجعل النار مصيرنا واجعل يوم الجنة يدورنا. اللهم أردنا الحك حقا وارزق اتباعه وأردنا الضاط فاطل وارزق اجتنابه اللهم, اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما مضت اللهم جنبنا الفرد ما ظهر منها وما مضت اللهم ربنا الهمنا لسنا بداكرة قلبا وجسد وجسدا على البلاء صادرة نعم في يا رب لا تشبع والقلب لا يخشع والدعاء ولا يستجاب لها. اللهم لا هلا فينا إلا قبيدا ولا يا رب إلا غفرته ولا عيباً يا رب إلا صثرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولميتا إلا رحمته ولا ذينا إلا قضيته ولا عفيم إلا ذرية صالحة رزقتها ولا إلا لأهلي رضت سالما غارما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واغفر واجعلنا من المتقولين واخذ دعوانا للحمد لله رب العالمين واكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد.